119. أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون 110. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَمًا يَهْذُونَ بِالْحَسْدِ وَبِهِ يَعْذِرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِيهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يَدِيمَتِ 112. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه وإلا نذير مبين 113. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء يكون قلق ترى أجرهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أين مرسها قل إن لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حبي عنها قل إنما علمها الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون.